rule of law. Amen. Um... على القاعدين درجة إن الذين توفعوا الملائكة ظالمي أنفسهم قال واو النساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا طيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو سبيل الله يجد في الأرض مراما كثير اِذَا قَرَبَتْ تُمْسِي بِالْأُفُقِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقُومُوا مِنَ الْقُبُورِ مَا تَنَطَّقُونَ إِلَّا قَوْلًا إِنَّ لِظُلْمِهِ لَوَاقِعًا كَفَتَكُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَعُوذُونَ فإذا سجدوا فليكونوا من رائكم طائف والتأذي فَإِفَتُهُمْ أَلَمْ يُوصَنُوا فَيُخَالُ مَا كَرِهَ يَا أُذُ حِرٌ فِيكَ وَأَنْتَ عَاتِقٌ قَيِّمُونَ وضعوا أسلحتكم وخلو حركم إن <تصفيق> ورأيتم الصلاة فانكروا الله فَإِذَا قُمْنَا نَتُم كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتراء كما تألمون وترجون منه ليتح <تصفيق> وما وَسْعَ كَبِيرٍ نونا فسقم ان الله لا يحب من كان قمنا اثيما يا لا يستركون من الناس ولا يستركون من الله وهو معهم إذ يبيتون دُنْيَا فَمَريُّ جَادِلُ اللهَ عَنْكُمْ فَمَنْ يجادل من يعمل سوء <تصفيق> بِإِذْ لَا سَغِينَ مَا يَضُرُّ عَلَى نَفْسِي وَكَانَ اللَّهُ عَادِيماً حَكِيماً ومن ذ غط أأَدأَ بسم صَُّ ير م بج بري أَ قملَ غ التن وَلَن نّظْلِمَكَ عَلَيْكَ رَحْمَةٌ جُولًا غَمَّ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ أَنْ نُظْلِمُك وَمَا يَظْلِمُ وما يطرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيماً صدق الله العظيم الفاتحة